بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نقفه امشاج نبتله نبتله فجعلناه سميعا بصيرا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 يكفون ذي النذر ويخافون يوما كان شره مستقيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا من ربنا يوما عبو فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنتا وحريرا متكئين فيها على الارائك أيكي لا يرون فيها.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 فيها تسمى سلسبيلا ويقوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم, وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم و كان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تقع منهم آث 124- واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا 125- ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة.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 يشاء الله إن الله كان عليما حكما إن الله كان عليما حكيما يدخل, من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما